الابد العب شد الهمة الابد العب شد الهمة تعبتك سب نحو القمة لا لا تكسل انت الأفضل يلا يا الله شد الهمه يلا يا الله شد الهمة فكر فكر لازم لازم توصل لازم تنجح خليك صاحي يحذر تسرح يلا يلا شد الهمة يلا يلا شد الهمة قوي قلبك طول اللعبه خط تكسب حبة حبه اللي تكسب بالعبة يلا يلا شد الهمة يلا يلا شد الهمة حيلك شدها خصمك عدها لو مر خلك خله محد انقده يلا يلا شد الهمه, يلا يلا شد الهمة <تصفيق> العب العب لا لا تبالي خلك في لعبك مثالي خلك متعاون يا الغالي يلا يلا شد الهمه, يلا يلا شد الهمة <تصفيق> العب في خطه مدروسه لا تخلي هاللعبه حوالي النتائج معكوسة يلا يلا شد الهمة يلا يلا شد الهمة حرك دمك كلش جايز يمكن تصبح انت الفائز اللعبه فيها جوايز يلا يلا شد الهمة يلا يلا شد الهمة العب العب شد الهمة اتعب تكسب نحو القمه لا لا تكسل انت الأفضل يلا يلا شد الهمه <ترجم Heritage> <ترجم> <ترجم> شد الهمة شد الهمة اتعب تكسب نحو القمة لا لا تكسل انت الافضل يلا يلا شد الهمة يلا يلا شد الهمة فكر فكر لازم تربح لازم توصل لازم تنجح خلك صاحي احذر تسرح يلا يلا شد الهمة يلا يلا شد الهمة قوي قلبك طول اللعبه خط تكسب حبها حبها اللي تكسب دبل عبا يلا يلا شد الهمه يلا يلا شد الهمه حيلك شدها خصمك عده هالمرات خسر بترده عزمك خله ما حد يقده يلا يلا شد شد الهمه العب لا لا تبالي خلك في لعبك مثالي خلك يا الغالي يلا يلا شد الهمة يلا يلا شد الهمة العب <تصفيق> في خطه مدروسه لا تخلي هاللعبه حوسه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 العب العب شد الهمه تعب تكسب نحو القمه لا لا تكسل انت الافضل يلا يلا شد الهمه